قل أي شيء أكبر شهادة قل الله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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوا وفي أدانهم وفي أدانهم وقرآن وإيروا كل آية إلا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا الساقطين الأولين، وهم ينهون عنه وينهون عنه، وإي يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو درا إذا رفعوا على النار فقالوا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.